for uh -huh. stam på ly att And <laughs> the No, <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يا النبي طلع الناس ايه ياتي الله بحفة سؤال أهلا يا رب يا رب حفة يا رب حفة قال الله أهلا الحل قد Mm-hmm. <laughs> واحدة وحملة الأنب والقبال وقردني <تصفيق> بيحملهم الله حق الله الله حق يا ابن وصف على ما يا ابنان انت هنجيبه الليل احنا ثاني وصف غيره فعاف دين النبي والمال انت وعنوا دور انتم مننا فر منكم فيه سبحان الله, الله, الله. الله. الله. عبد على العمل فمن من I don't نل للمتقين المنفّى ¡Gracias! <laughs>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 على النار مزعج بمنصور في لا نرجو منا الروح